كيف يلبي المحرم في الحج أو العمرة؟ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك